وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى ثم الأداء فعل بعض ما دخل قبل خروجه وقته وقيل كن ثم الأداء فعل بعض ما دخل بدون تنوين قبل خروجه وقته وقيل كن لما بين الناظم بعضنا احتامل الوضعيه الخمسه السابقه حيث ذكر السبب والمانع وأحال الشرط الى ما سياتي حيث حكمه وجب كما قال ثم ذكر الصحه والفساد على خلاف الصحة والفساد هل هما من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف أو هما من الحكم العقلي وليس من الحكم الشرعي فما قولات هما من الحكم الشرعي وقيده هما حكم عقلي ومقال بان هما حكم شرعي اختلف هل هما من الحكم التكليفي أو من الحكم الوضعي والسؤال أنهما حكم شرعي وضعي وليس تكليفيين ومفسر بانهما تكليفيين عنيد فسر الصحه بالاباحه قال الصحه معناها الاباحه ردها الى حكم شرعي وفسر ال الفساد به بالتحريم رد الى حكم شرعي تكليفي والاباحه حكم شرعي تكليفي باب توسعه يعني ليس هو عند التحقيق ليست الاباحه حكما شرعيا تكليفيا وسيادتها حكم شرعي فحسم وليست من قبيل التكليف ليست من قبيل الاقتضاء ولا من قبيل الوضع كما مر معنا لما بين هذه الاحكام الوضعيه السابقه وبقي عليه العزيمة والرخصه على خلاف فيهما كذلك فيما سياتي ذكرها هنا أموراً وهي من لواحق خطاب الوضع او كاللواحق الجزئيه له اذ الخطاب الوضعي كما عبر الطوفي قال ذكرنا من خطاب الوضع ما هو كالكليات له يعني به ماذا السبب والمانع والشرط يعني به ماذا السبب واراد به الحكم الكلي من السبب مفهوم السبب وكذلك المانع وكذلك الشرط واما هذه فهي كالجزييه له تعتبر لواحق بحكم الوضعي قال ذكرنا من خطاب الوضع ما هو كالكليات له سبب والمانع والشرط ثم ها هنا وهي وان كانت منه يعني من خطاب الوضعي وإن كانت منه يعني اعترف وسلم بأن ما سياتي من الاداء والقضاء والاعاده من خطاب الوضع لكن هل هي كلي ام جزئي يرى الثاني أنها من جزئيات خطاب الوضع وليست من كليات خطاب الوضع بمعنى أنه جعل احكام الوضع على مرتبتين منها ما هو أصل وهو ما عبر عنه بالكلي ومنها هو فرع وهما عبر عنه بالجزي لانها أوصاف تتعلق ب خطاب الوضع وتتعلق ذلك بخطاب التكليف كما كما ما هو كالكليات له ثم ها هنا أمور ما وإن كانت منه لكنها كال لواحق له كال لواحق له يعني كال لواحق لكليات خطاب الوضع الجزئيه له وهذه ادخل تحتها الصحه والفساد والاداء والقضاء والاعاده والعزيمه والرخصه هذه عند الطوفي كلها تعتبر من اللواحق وليست من الكليات اذ الكليات عنده محصورة في ثلاث فقط السبب والشرط والمانع ومعاده لا يعتبر اصلا في خطاب الوضع هذا او ذاك على القولين كلي او جزئي هما من خطاب الوضع ولذلك قال وان كان منه فاعترف انها من خطاب الوضعي وهذا يكفينا قال ماذا ذكرها هنا امورا وهي من لواحق خطاب الوضعي او كاللواحق الجزئيه له وهو القول في الأداء والإعادة والقضاء هذه ثلاثة احكام اثنان ثلاث متقابلان وواحد داخل تحت النوعين الأداء والقضاء متقابلان والإعادة منها أداء ومنها قضاء يعني الاعاده تكون أداء وقضاءا تصوب به بالوصوين كما كما سياتي اذا ما كان من لواحق خطاب الوضع ما يعتبر كالجزي بالنسبة لي خطاب الوضع باعتبار الكليات الثلاث السابقة القول في الأداء والقضاء والإعادة قال في البحر من لواحق خطاب الوضع تقسيم الحكم إلى أداء وقضاء وإعادة تقسيم الحكم فسلم انها انها احكام لكنها احكام شرعيه وضعيه اذ الحكم على الشيء بكونه أداء أو قضائا إنما هو من جهه من جهه الشرعي قال ومن لواحق خطاب الوضع تقسيم الحكم إلى أداء وقضاء واعاده سماها حينئذ ماذا سماها احكاما سماها احكاما قال الشلوي في تقريراته هذا التقسيم يعني ثلاثي اداء القضاء والاعاده يتعلق بالحكمين الوضعي والتكليفي وهذا هو التحقيق في هذه المساله صح التعبير بمعنى أن الاداء له تعلق بالحكم الوضعي وبالحكم التكليفي ولذلك عبر عنها بأنها جزئية عبر عنها بأنها جزئية ليست كلية قال هذا التقسيم يتعلق بالحكمين الوضعي والتكليفي اما الأول فهو الوضعي فلان من الاسباب السبب الوقتي كما مر معنا سبب الوقت قلناك كالزوال مر معنا ان السبب منهما هو وقتي فلان من الأسباب السبب الوقت المتعلق به الاداء والقضاء اذا الاداء والقضاء يتعلق بالسبب الوقت لماذا لاننا نقول الاداء ما فعل في وقته المقدر له شرعا إذا باعتبار ماذا باعتبار السبب الوقت والقضاء فعل الشيء أو العبادة بعد خروج وقته المقدر له إذا رجعنا إلى السبب اذا الأداء والقضاء يتعلق بهما السبب والمراد به السبب الوقتي بهذا الاعتبار هي حكم وضعي بهذا الاعتبار هي حكم وضعي وامما الثاني التكليفي فلان هذا التقسيم في قوة قولنا الوجوب اما أن يكون متعلقه قضاءا أو اداا أو اعاده الوجوب يعني في قوة قولنا الوجوب اذا قيل صلاة الظهر واجبة اذا لا بد ان يكون ماذا الظهر اما ان تقع في الوقت أو خارج الوقت اذا ثم ارتباط بين القضاء والاداء بين الأداء والقضاء مع الوجوب وجب أداء الصلاة ظهر وجب قضاء صلاة الظهر إذا له تعلق او لا له تعلق بهذا الاعتبار فهو في قوة قولنا الوجوب اما ان يكون متعلقه متعلق الوجوب الذي هو ماذا ما هو متعلق الوجوب الواجب الواجب الذي والصلاه اما تكون اداءا اما تكون قضاءا واما تكون اعاده إذا متعلق الوجوب ينقسم الى ثلاثه اقسام اذا له ارتباط ب الحكم التكليفي فلذا أخره عنهما جميعا اذا هذا التقسيم الآتي ذكره له ارتباط بحكمين الشرعيين السابقين لكن لما كان ظاهره انتسابه إلى الخطاب الوضعي أظهر لانه ليس في قوة الثاني قلنا هذا باعتبار ما السبب الوقت حينئذ هذا أظهر اشبه ما يكون بالمنطوق والآخر اشبه ما يكون به بالمفهوم فلذلك تجعل هذه الاحكام الثلاث الاعاده الا الاداء والقضاء والاعاده انسب تنسب الى الحكم الوضعي دون دون التكليف دون تكليف لان مرده الى الوضعي بالظاهر ومرده إلى تكليفي بالتاويل لانه في قوه قولنا كذا اما ذاك فمتعلق بالسبب الذي هو سبب الوقت نقول الأداء ما فعل في وقته المقدر له شرع هذا منطوق ومفهوم هذا منطوق لذلك ننسب الاداء الى الحكم الوضعي دون ان ينسب الى الحكم التكليفي مع ان له ارتباطا بالحكم التكليفي على ما ذكرنا وعلم ان العباده باعتبار الوقت وعدمه انواع ثلاثه عباده باعتبار الوقت وعدمه على انواع وعلم أن العباده الا لم يعين الا لم يعين وقتها الا لم وقتها اي ايل لم يكن لها وقت معين من قبل الشارع من قبل شارع يعني من الشر بان امر بعباده اما على جهه الايجاب واما على جهه الاستحباب ولم يعين لها وقتا ارسلها وانما ارسلها باعتبار الوقت واجعلها مقيدة به بسبب حينئذ هذا النوع من العبادات لا يوصف باداء ولا قضاء ولا احاده ثبت الاوصاف الثلاثه اريد ان ماذا الان نريد أن نصف العبادة بالاداء او القضاء او ال اعاده هل كل عبادة توصف بهذه الانواع الثلاثه الجواب لا الجواب لا ليست كل عبادة توصف بهذه الاوصاف الثلاثه لان احكام شرعيه حينئذ لابد أن نحرر محل العبادة التي توصف بهذه الانواع الثلاثه فنقول العباده الا محدد لها من جهة الشرع <تصفيق> ايلم يحدد لها وقت معين ابتداء وانتهاءا حينئذ لا توصف بكونها أداء ولا قضاء ولا اعاده كالنوافل المطلقه من الصلاه والصوم والصدقه والحج ونحوها الصلاه المطلقه التي لم يعين لها وقت كمن اراد أن يتنفل نفلا مطلقا ومطلقا يعني لم لم يحدد لم يقيد بوقت ولا ولا سبب وقت كدخول صلاه الصلوات الخمس لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء او سبب مثل ماذا <تصفيق> مثل تحية المسلم هذه لها سبب وكذلك سجود التلاوه له سبب حينئذ نقول العبادة الا لم يعين لها وقت حينئذ لا تنصب هذه الانواع الثلاثه كالنوافل المطلقه من صلاه وصوم وصدقه وحج ونحوها <تصفيق> ولا فرق في ذلك بين ما لها سبب كتحيه المسجد وسنن التلاوه أو لا سبب لها كالصلاه المطلقه والاذكار المطلقة حينئذ نقول كل ما لم يعين له شارع وقتا ابتداءا وانتهاءا أو محدود الطرفين كما يعبر بعضهم حينئذ نقول لا توصف بواحد من هذه الانواع الثلاث سواء كان لها سبب أو لم يكن لها, لها سبب حينئذ اذا فات تحيه المسجد حينئذ نقول لا لا توصف كونها ماذا تقضى او انها تعاد وان جعل بعضهم أنه إذا بطلت او افسد ما له سبب فصلاها مرة أخرى تسمى ماذا تسمى اعاده وعليه وهو جي وعليه حينئذ لا توصف العباده التي لها سبب لا توصف بالاداء ولا بالقضاء لكن توصف بماذا بالاعاده فلو دخل مسجدا فصلى حينئذ نقول ماذا فابطلها تكلم ناسيا على المذهب انه تبطل صلاته اعادها صلاها مره ثانيه في الوقت نفسه قبل ان يخرج من المسجد هل تسمى اعاده قلنا نعم تسمى اعاده اذا وصبت بالاعاده فينتفي عنها الاداء دون اه فينتفي عنها والقضاء دون دون الاعاده وهذا صحيح ومسلم به ولذلك قال هنا قال البرماوي وقد يوصف ما له سبب كتحيه المسجد وسجود التلاوه بالإعادة فيستثنى الاعاده فلقن هذا النوع يوصف بالاعاده دون الأداء والقضاء كمن اتى بذات السبب مثلا مختلفه فتداركها حيث يمكن التدارك كمن اتى بذات السبب مثلا وهذه ذات السبب قد وقع فيها اختلال مختله مختله بفوات شرط أو فواتر قن من اتى بذات سبب مثلا مختله فتداركها حيث يمكن التدارك فنسميها ماذا اعاده وان لم توصف بالاداء والقضاء قالت الحنفية اذا هذا النوع الاول من العبادات ما لا يعين له من جهه الشرع وقت محدد الطرفين ليس له أول ولا اخر حينئذ الاصل فيه أنه لا يوصف بهذه الاحكام الثلاثه واستثنى بعضهم أنه يوصف بالإعادة دون الأداء والقضاء وهذا قول وجيه لكن مختص بذاتي بذات بذاتي السببين وقالت الحنفية غير المؤقت يسمى أداء شرعا يعني هذا النوع كما أنه يسمى إعادة اضاف الاحناف انه يسمى ماذا يسمى اداء وقالت الحنفية غير المؤقته يعني المحدده ابتداء وانتهاء يسمى أداء شرعا ما الدليل قال احناف قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها تؤدوا هي ليس بماذا بهذا اللفظ تؤدوا الأمانات والامانات ليست محدوده الطرفين فسماه ماذا سمه اداءه سماه اداء قالوا هذه نزلت في تسليم مفتاح الكعبه وهو غير مؤقت غير مؤقت هذا قطعا ولاصحابنا أن هذا معنى اللغوي والكلام للصلاح يعني يجاب ان قول تؤدوا هذا المراد به المعنى اللغوي وليس المعنى للصلاح وهذا من الخلط الذي ننبه عليه دائما أن تنزيل الاحكام تنزيل النصوص الشرعيه أو شيء تقول بالعكس تنزيل المصالحات والحقائق العرفيه على نصوص الوحيين هذا غلط ليس بصواب لابد من التفريق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصلاحي لاننا نبحث فيماذا في معاني في معاني الاصلاحيه معاني الاصلاحيه بمعنى أن العلماء اجتهدوا في وضع هذا اللفظ لهذا المعنى فان ليس كلما وجد هذا اللفظ بالشرع حملته على هذا المعنى الاصلاحي لماذا لأن هذا المعنى الشرعي الذي دل عليه النص هذا متقدم وهذا للصلاح حادث فكيف يحكم المتقدم بالحادث كيف يحكم المتقدم بالحادث وانما نرجع إلى الحقائق الثلاث التي التي عليها التعويل عند اهل العلم وهي أن النصوص الوحيي يحمل على الحقائق الشرعيه هذا ابتداء إن كانت له ان كان اللفظ له حقيقة شرعيه فان لم يكن حينئذ رجعنا إلى العرف إن كان فيه عرف ولا يلزم انه اذا انتفت الشرعيه لابد ان كله عرف لا قد ما يكون بعض الاشياء ليس لها ليس لها اعراف فاذا لم يكن له عرف رجعنا إلى اللغة اللغه والانحناءف عندهم ان الحقيقه اللغويه مقدمه مطلقا على الشرعيه وهذا الذي ادواهم الى ما ذكر اذا ان تؤد ليس المراد به المعنى للصلاح وانما المراد به المعنى اللغوي فنبقى على على هذا النوع الأول من العبادات نوع الثاني وان كان لها وقت معين فما وقتها غير محدود الطرفين يعني له وقت معين لكنه غير محدود الطرفين ونعني به محدود الطرفين كالصلاه الخمس له ابتداء وله انتهاء قد يكون له وقت معين لكنه ماذا ليس له أول ولا اخر لم يكن له تحديد لم يكن له تحديد وإن كان لها وقت معين فما وقتها غير محدود الطرفين بمعنى أنه عين وقتها ولم يحد عين وقتها ولم يحد لم يجعل له ابتداء ولا, ولا انتهاء مثل له بماذا بالحج الواجب الحج له وقت لكن ليس كأوقات الصلوات له ابتداء وانتهاء كذلك وقته متى ما بلغ واستطاعه يعني تحقق فيه شروط الحج اين يريد نقول وجب عليه أن يحج كذلك هذا وقته املا وقته محدد شرعا نقول نعم محدد شرعا هل هو كالصلوات الخمسه له ابتداء له انتهاء الجواب لا وما قال بان الحج اوله من التكليف الى اخر العمر هذا قول ضعيف بل الصواب انه متى ما تحققت فيه شروط وجوب الحج تعين عليه على الفور فان اخره اثم فان اخره اثما لماذا لانه محدد الوقت وان لم يجعل له طرفين كالصلوات الخمسه حينئذ متى ما عقل وكلف وتحقق فيه شروط وجوب الحج تعين عليه الفعل حينئذ هذا النوع الحج وكذلك الزكاه لها وقتها متى ما ملك النصاب وحال الحول فنقول وجبت الزكاه على الفور على الفور لها وقت نعم لها وقت لكنه ليس كأوقات الصلاة الخمس له ابتداء دخلها وخرجها لا وإنما متى, متى ما ملك النصاب وحال الحول على المال حينئذ نقول ماذا وجبت الزكاه وهذا هو وقتها والكفاره كذلك من الواجبات متى ما تحقق وجوب الكفاره تعين عليه الفعل هذا الاصل فيه فاذا كانت عليه كفارة جماع في نهالي رمضان ووجب عليه الصوم من ثاني شوال وجب عليه ان يبدا اذا كان قادرا فان تاخر آثما هذا الاصر لان الكفارات واجبه واذا كانت واجبة حينئذ هل هي على الفور او على التراخي أو ليست على الفور هل هي على الفور أو ليست على الفور قل هي على على الفور هذه الانواع الثلاثه وما كان في في حكمها او شاكلها نقول هي عبادات وعين لها الشارع اوقاتا لكنها اوقات تختلف عن أوقات الصلوات بمعنى أنه لم يجعل لها طرفين ابتداء وانتهان وان كان لها وقت معين فما وقتها غير محدود الطرفين بمعنى أنه عين وقتها ولم يحد كالحج انظر عين وقتها ولم يحد ليس بينهما تضارب معنى صحيح اولى عين وقتها ولم يحد ما المراد هذه عباره صاحب شرح مختصر التحرير عين ولم يحد هل بينهما تضارب لا عين من جهة الشرع وهل حد المراد لم يحد بمعنى انه لم يجعل لم له الشرع طرفين ابتداء وانتهاء وليس كل معين الوقت في الشرع يكون له طرفان بل قد يعينه ولا يكون له طرفان كالأمثلة المذكوره كالحج الواجب وزكاه المال والكفارة هذه توصف بالأداء فقط توصف بالاداء فقط هذا النوع توصف به بالأداء فقط يعني دون دون القضاء ليس عندنا حج مقضي وليس عندنا زكاه مقضية وليس عندنا كفارة مقضيه وانما توصف بالاداء فحسم لأن وقت ذلك غير محدود الطرفين وانما نقول بانه قضاء متى اذا اخرج الفعل عن وقته المحدود له شرعا اذا لا يمكن ان يتحقق الاصلاح القضاء لان القضاء له الاصلاح المعين ما هو ما فعل خارج وقته المقدر له شرعا اذا هل هذا الوصف هل هذا الوصف ينطبق على الحج إذا لم يحج الجواب لا لانه ليس له طرفان كيف أخرج الوقت كذلك زكاه المال ليس له طرفان فكيف اخرج الزكاه عن وقتها لا يتصور فيه ماذا اخراج الحج عن وقته وقته معين هذه السنة لابد ان يحج ليس له وقت الا هذه السنه حينئذ نقول إذا اذا لم يحج لا نقل اخرجه عن وقته وفعله قضاء قل لا وانما توصف بالاداء حينئذ نقول هذا لا يصدق عليه حد القضاء لأن وقت ذلك غير محدود الطرفين فلو أخر عن وقته شرعا لو اخر عن وقته شرعا لعدم تعيين وقت الزكاه ونحوها لوجوبها عند تمام الحول على الفور كما قلنا وهو وقت وجوبها فلو أخرت عنه لغير عذر ثم فعلت لم تسمى قضاء لو أخر الحج عن هذه السنه إلى السنه القادمه نقول الامر دل على الوجوب وهو على الفور على الصحيح ومعنى كونه على الفور بمعنى أنه لا يجوز له أن يؤخره عن هذه السنة فإذا أخره لا يسمى قضاء لا يسمى وجب في هذا اليوم في هذا الشهر زكاه المال حينئذ وجب عليه ماذا أن يخرج في هذا الشهر متى ما حال الحول ويقدر له ماذا وقت حساب ماله ونحو ذلك ثم بعد ذلك يتعين عليه إخراج الزكاه فلا يجوز له أن يخرجها فلا يجوز له أن فلا يجوز له ان يؤخرها عن ذلك الوقت فإن أخرها حينئذ نقول آثم لماذا لكونه خالف الأمر كذلك هو الأصل فيه انه يجب ان يخرجها اليوم اخرها بعد شهر نقول هو آثم لماذا لكونه قد ترك امتثال الفوريه فيتعلق حينئذ الامر الاول بضمته لم تسمى قضاء لي وجهين احدهما ان وقتها غير محدود الطرفين مقدر يعني كتقدير أوقات الصلوات ونحن نقدر بأن القضاء في الاصلاح هو فعل الواجب خارج الوقت المقدر له شرعا حينئذ لا يصدق عليه حد القضاء فكيف حينئذ توصف به بالقضاء هذا اولا ثاني أن كل وقت من الاوقات التي يؤخر اداؤها فيها هو مخاطم بإخراجها فيه حين يلزم منه ماذا الاصر أنه يجب إخراج الزكاه هذا اليوم اليوم الثاني وجب عليه أن يخرجه إذا اخره إلى الثالث إلى الرابع اذا يكون الأول قضاء القضاء والثاني قضاء قضاء القضاء والرابع قضاء قضاء القضاء وهكذا يلزم منه ماذا تسلسل وهو ممتنع وهو وهو ممتنع اذا كل يوم يأتي بعد اليوم الذي اخر عنه ما وجب عليه مما حدده له الشارع عينا ولم يجعل له طرفين حينئذ نقول كل يوم هو مخاطم بالفعل كل يوم هو مخاطب به بالفعل فاذا اخر الحج عن هذه السنه السنة التالية مخاطم به بالحج فان اخره السنه الثالثه مخاطب بالحج حينئذ لو قيل بانه اخره الى السنه القادمه صار ذلك الحج قضاء فان لم يحج وأخره صار قضاء القضاء بذلك فيلزم منه التسلسل وهو وهو ممتنع ان كل وقت من الأوقات التي يؤخر اداؤها فيها هو مخاطم باخراجها فيه وذلك واجب عليه فلو قلنا ان اداءها في الوقت الثاني بعد تاخيرها عن وقت وجوبها الاول قضاء لزم مثل ذلك في الثالث والرابع وما بعده إلى غير نهاية وهذا هو التسلسل وهذا ممتنع وهذا هو التسلسل وهو ممتنع وكذلك الكفاره والحج فكان أداء على على كل حال اذا هذا النوع يوصف بالأداء ولا يوصف به بالقضاء وقولنا وزكاه المال حدد صاحب التحبير كغيره وكذلك الزركة في بالتشنيف حددوا زكاه المال احترازا عن زكاه الفطر زكاه فطر هذه فيها خلاف هل توصف بالقضاء ام لا وزكاه المال احتراز من زكاه الفطر فانها توصف بالاداء وبالقضاء اذا إذا اخرها اذا اذا اخرها يعني فيه خلاف وهي في خلاف صوب أنها لا توصف إلا بالأداء لكن مما اتفقوا عليه في الجملة أن زكاه المال لا توصف الا به بالاداء دون القضاء واما زكاه الفطر فهي محل نزاع بين بين العلماء فمنهم من يصفها بالقضاء مع الأداء ومنهم من يقول هي اداء فقط الثاني هو هو الاظهر ولنا وجه انها توصب بالقضاء اذا اخره عن وقته فانه واجبه عندنا على على الفور واطلاق القضاء في الحج الفاسد حج الفاسد قالوا يجب عليه ماذا قضاؤه هكذا اذا جئ اذا جاء جئت الى مسائل الفقه قيل فسد الحج عليهن وجبت عليه احكام الخمسه منها وجوب قضائه من العام المقبل كذلك طيب نحن نقول الحج لا, لا يوصى بالقضاء فكيف نقول وجب قضاؤه هذا تعارض قالوا لا هذا من باب التوسع يعني هو ليس بقضاء وإنما سمي قضاء لشبهه بالمقضي في استدراكه كما أنه إذا اذا اخرج صلاه الظهر عن وقتها على قول الجمهور ولو عمدا وجب عليه القضاء حينئذ صارت الصلاه الثانيه بعد خروج الوقت قضاء ل الصلاه الأولى قالوا هذا الحج اشبه ماذا صلاه الظهر بعد خروج وقتها للمشابهه يعني مجاز اعتبروا مجاز علاقته المشابهه اذا واطلاق القضاء في الحج الفاسد لشبهه بالمقضي مطلقا الصلاه والصوم وغيرهم في استدراكه وذلك أنه لما شرع فيه وتلبس بافعاله تضيق الوقت عليهم وذالك كما لو تلبس بافعال الصلاه مع أن الصلاة واجب موسع هذا المراد يعني إطلاق الفقهاء من الحنابلة والشافعيه الذين منعوا إطلاق القضاء على الحج في الحج الفاسد استثن هذه الصورة من باب التوسع في في الصلاحات فحاسبه هو ليس قضاء حقيقيا وانما هو مرجاز ما الذي ادىهم إلى ذلك وقوع المشابهه هذا الحج كونه فعل بعد وقته الأول؟ اذا اشبه صلاه الظهر فيما اذا فعل بعد بعد خروج الوقت لمطلق المشابهه حينئذ أطلق عليه أنه انه قضاء قال وهذا جواب عن سؤال مقدر تقديره انتم قلتم ان الحجه لا يوصف بالقضاء وقد وصفتموه هنا وفعل الصلاه عرفنا الجواب وفعل الصلاه بعد تاخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء فعل الصلاه بعد خروج وقت أخرها حينئذ وجب عليه القضاء متى يجب عليه القضاء قلنا إذا وجب شيء وجب على الفور صوارد أن كل واجب الاصل فيه أنه يجب على الفور مطلقا حتى الحج على على الصحيح حينئذ إذا اذا اخر صلاه الظهر إلى أن خرج وقتها فأول وقت امكنه أن يصلي تعين عليه القضاء كذلك في الساعة الرابعة مثلا أخره الى الخامسه اين اذا اخر القضاء اليسمى قضاء القضاء الجواب لا. الجواب لا لماذا لانه إذا وجبت علي الصلاه تحتاج منه إلى عشر دقائق اذا ال دقائق الأولى هي محل القضاء الأول إذا اخر عشر الثانية صار قضاء القضاء الثالثه قضاء قضاء هكذا هل يريد يصير ماذا تسلسل وهو وهو ممتنع اذا اذا اخر القضاء مع كونه في الاصل واجبا على الفورين الى وقت اخر نقول آثم هو آثم لكونه اخرج الصلاه عن وقتها ثم بعد ذلك اول وقت امكنه ان, أن يصلي ويقضي وجب عليه قضاء وجب عليه القضاء واستحضرت بعض الناس يسال يقول قد ينام عن صلاة صلاه الفجر فيستيقظ بعد طلوع الشمس بربع ساعه مثلا الساعه 7 7:30 ثم يقول خرج الوقت فيرجع ويكمل النوم يجوز او لا يجوز ياثم هذا. قد لو قام فصلى فهو معذور لكوني ماذا لكونه نام والنبي صلى الله عليه وسلم جعل النوم عذرا في اسقاط ماذا الاثم لكن لما اخره حينئذ اثم كذلك لأنه وجب عليه أن يصلي في الوقت الذي ادركه أنه قد اخرج وقت الصلاه عن وقتها اما انه يقول ما دام الوقت قد خرج اذا نكمل وبعد ذلك انا ساقض مره واحده قال لا هذا لا يجوز وبعضه يصلي الفجر مع الظهر الله المستعان صحيح هذا وقد انكرته على بعضه قال لا هو كان في سفر قال لا, لا الا يجوز جمع الفجر مع الظهر لا الله المستعان على كل اذا إذا أخر القضاء عن وقته اثما فإذا فعله بعد ذلك الوقت نقول لا يسمى قضاء القضاء ولذلك قال وفعل الصلاة بعد تاخير قضاها لا يسمى قضاء القضاء لتسلسله وهو ممتنع كما تقدم في الزكاه وبالزكاه وغيرها هذا النوع الثاني وهما ما عين ولم يحد النوع الاول ما هو لم يعين لم يعين الثاني عينا لكنه لم لم يحد عينا ولم يحد بمعنى لم يجعل له طرفان ابتداء وانتهاء كأوقات الصلوات الخمس الثالث عينا وحد عينا وحد بمعنى عينه الشارع وجعل له طرفين ابتدا وانتهاء ما وقته محدود الطرفين اي ان حد وقت العباده من الطرفين كصلاه الظهر صلاه الظهر لها أول ولها اخر هذا النوع من العبادات يوصف بالاحكام الثلاثه بالاحكام الثلاثه يقال صلاة الظهر مؤدا ويقال معاده ويقال مقضيه يوصف الفعل بالأداء والقضاء والاعاده هذا فيما إذا عين الشارع الوقت وحدده بمعنى أنه جعل له طرفين اول واخر كصلاه الظهر وصبت بالثلاثه التي هي الاداء والقضاء والاعاده لانه ان فعلت يعني لماذا لماذا نصلي بالثلاثه نقول الاحكام اما أنه يفعل الصلاة يعني يوقع الصلاة في الوقت المحدد او لا صحيح اما أن يوقع الصلاه في الوقت المحدد او لا حينئذ ايقاعها في الوقت المحدد يسمى اداء وإقاؤها في الوقت غير المحدد بمعنى إخراج الصلاه عن وقتها المحدد لا شرعا يسمى يسمى قضاء والاعاده هو فعل او تكرار الصلاه مره ثانيه لخلل او عذر او نحو ذلك وهذا قد يقع في وقت في الوقت المقدر له شرعا وقد يقع في الوقت الخارج عن المقدر له شرعا فلذلك الاعاده تكون مع الاداء وتكون مع القضاء فمن حيث المعنى الاعاده ليست قسيمة للأداء ولا للقضاء وانما هي نوع من الأداء وهي نوع من من القضاء لأن الاعاده ما المراد بها ان يعيد الصلاه مره اخرى صلى ظن أنه متطاهر فبان أنه محدث حينئذ ماذا يلزمون أن يعيد الصلاه أو صلى ونسي ركعه ولم يمكنه التدارك حينئذ يلزم ماذا أن يعيد الصلاه هذه قد تحصل في المؤدات وقد تحصل المقضية اذا الاعاده تكون للمؤدا وتكون للمقضي اذا وصف هذا النوع الذي هو معين ومحدد من جهه الشرع من جهه الطرفين يوصل بالاحكام الثلاثه الأداء والقضاء والاعاده لانها ان فعلت في وقتها المحدود كانت اداء وان فعلت بعده كانت قضاء وان تكرر فعلها كانت معاده كانت معاده اذا جاءت الاحكام الثلاثه في هذه الصلوات الخمس استثنا من ذلك الجمعه سوى الجمعه يعني الذي له وقت محدود يوصف بالاداء والقضاء والاعاده كالصلوات الخمس وسننها والصوم و قولنا سوى الجمعه فانها توصف بالاداء والاعاده دون القضاء توصف بالأداء والإعادة دون دون القضاء لماذا لانه محدده الطرفين فان ادها في وقتها مستكمله للشروط مستجمعه للاركان والواجبات مع انتفاء الموانع فهي صحيحه فلا تحتاج الى الى اعاده إن حصل فيها خلل وامكن تداركها في الوقت قبل خروج الوقت فهي معاده ان فاته الوقت زيد من الناس نام فلم يستيقظ الا بعد دخول وقت العصر يوم الجمعه ماذا يصنع يصلي ظهرا اذا لا يمكن قضاء صلاه الجمعه انما يقضيها ماذا يقضيها ظهرا وقوله يقضيها ظهرا هذا باب التوسع صليها ظهرا ولا يصليها ما هذه ركعتين بخطبتين وحو ذلك اذا الجمعه توصف بالاداء والاعاده لكن لا توصف بالقضاء اذا سوى الجمعه فانها توصف بالاداء والاعاده إذا حصل فيها خلل وامكن تداركها في وقتها ولا توصف بالقضاء لانها اذا فاتت صليه ظهرا صليه ظهرا اذا هذا النوع الذي هو محدود الطرفين الاصل فيه انه يوصف بالاحكام الثلاثه الاداء والقضاء والاعاده يستثنى من ذلك الجمعة فانها توصف بالاداء والاعاده ولا توصف به بالقضاء وهذا كما قلنا في الصلاه الخمس توصف بالاداء والقضاء والاعاده كذلك السنن تقضى وكذلك الصوم يوصى بالأداء وبالاعاده والقضاء فذلك صوم من رمضان فيسده أو او يبطله لعذر يلزم ماذا؟ يلزم قضاءه قد يظن أنه صام فأتى مفطرا ولم يعلم به حين يلزمه ماذا؟ اعاده هذا هذا اليوم فيوصف كذلك به بالثلاثة إذا تقرر اذا هذه انواع ثلاثة للعبادات الأول ما لم يعين له شارع وقتا ما حدد له شيئا ما عين ولا ولا حدد الثاني ما عين له شارع وقتا لكنه لم لم يحد الثالث عين وحد له أول وله اخر فاذا تقرر ان ما وقته ما وقته محدود الطرفين يوصف بالأداء والقضاء والاعاده ونحتاج الى معرفه حد الأداء وحد للقضاء وحدي الاعاده لأن هذه الصلاحات صلاحات ولا من تمييز بعضها عن بعض فنقول الأداء في اللغة الاداء له معنى اللغوي ومعنى الصلاح لغة قال ابن فارس الهمزه والدال والياء اصل واحد وهو ايصال الشيء إلى الشيء أو وصوله إليه من تلقاء نفسه ادا ايصال الشيء إلى شيء سمه ماذا؟ أن ادب الأمانات ان تؤدوا الامانات الى اهلها ها ايصال الشيء الى الشيء ايصال الامانه الى اصحابها الى اهلها هذا هو المعنى اللغوي تفسر الايه بهذا المعنى ايصال الشيء الى الشيء او وصوله اليه من تلقاء نفسه ايصال يعني بفعل فاعل وصول من تلقاء نفسه دون فعل فاعل اذا مطلق الوصول سواء كان بفعل فاعل او لا يسمى يسمى, أداء يسمى أداء قال الخليل ادى فلان يؤدي ما عليه اداء وتاديه وتقول فلان ادا للامانه منك وانشد غيره ادى الى هند تحياتها اذا كان ماذا تقول فلان ادا يعني اكثر تاديه للامانه منك وفي مختار الصحاح ادى دينه تاديه قضاه فسر الاداء بماذا بالقضاء اذا الاداء في اللغه يفسر بمعنى القضاء فهما بمعنى واحد فهما بمعنى واحد لكن من حيث الاصلاح الاداء له معنى مغاير كليا لمعنى القضاء ولذلك قال ادى دينه ادى دينه يعني ماذا يعني قضاه وهو فيه معنى ايصال الشيء الى الشيء ادى دينه تعديه قضاه فالاداء في اللغة ياتي بمعنى القضاء ليس مطلقا وانما من معانيه القضاء من معاني الأداء في اللغة القضاء والاسم الأداء وهو اادى للامانه من فلان بالمد وتادى اليه الخبر اي انتهى تادى اليه الخبر انتهاء بنفسه وكذلك قال في القاموس اداه تاديه اوصله وقضاه اوصله ايصال الشيء الى الشيء اذا اختصر ما ذكره صاحب القاموس صاحب المقاييس اداه تاديه اوصله وقضاه والاسم الاداء وهو ادا للامانه من غيره وفي مذكرة الشيخ الامير رحمه الله تعالى في اللغة فهو اعطاء الحق لصاحب الحق اعطاء الحق لصاحب الحق هذا اخص مطلق ماذا لايصال الشيء الى الى الشيء صال الشيء شيء قد يكون صاحبه حق وقد لا قد لا يكون فيصال الحق الى صاحب الحق ومنه قوله تعالى ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى اهلها وقوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن من انت امنه بقنطار يؤديه اليك ايصال الشيء الى الشيء اذا ياتي الاداء بمعنى الايصال او صالحه وياتي الأداء بمعنى القضاء أهم معنيين يذكران في هذا الموضوع اما الأداء صلاحا عند الاصوليين فعرفه في التحبير بقوله ما فعل في وقته المقدر شرعا ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا زاد اولا خلاف للمشهور عن الاصوليين انما يعبر بانه ما فعل في وقته المحدد له شرعا وزاد اولا لما سياتي قوله ما فعل ما فعل ما فعل ما بمعنى الذي الذي فعل اذا ما فعل في وقته المحدد ما فعل في وقته المحدد هنا تصدق ما على عبادة عينا وقتها من جهه الشرع وحد لاننا ماذا نريد نريد أن نجعل ان نميز بين الاداء والقضاء والاعاده وعرفنا أن هذه الانواع الثلاثه إنما تدخل على وجه الكمال في النوع الثالث الذي عينا وحدنا هنا اذا جنسا في الحدي فنقول ما أي الذي والمراد به عباده عين وقتها شرعا وحده لها لها طرفان ما أي الذي فاعل ومعلوم أن الموصول مع صلاته في قوة المشتق حينئذ يكون بمعنى ماذا المفعول بمعنى بمعنى المفعول وهذا محل نزاع لكنه نزاع اللفظ هل الاداء الاداء معروف انه ماذا انه مصدر والمعدى اسم مفعول ايهما الذي هو حكم وضعي هل المراد به المعنى المصدري او المراد به المعنى اسم المعنى اسم المفعول بمعنى اسم المفعول يعني يكون اطلاق المصدر واراده به اسم المفعول هل الوصف للفعل او للمفعول ثم جهتان للاصوليين هل الوصف بالاداء للفعل فعل الشخص نفسه كونه اوقع الصلاه في وقتها أو للصلاه التي اوقعت في الوقت النتيجه واحده نتيجه واحده لان الصلاه لازمه لي للفعل والفعل لازم لي للصلاه فكل منهما بمعنا بمعنا بكل منهما بمعنا هنا قال ما فعل أي الذي فعل فاول مفعول جنس للأداء وغيره قال في التحبير الاداء والقضاء انما هو لا للمفعول للفعل لا للمفعول فهو وصف لفعل كانت وليس وصفا للصلاه وإنما الصلاة يقال فيها ماذا مؤادات ويقال فيها معاده ويقال فيها مقضية وأما الأداء والقضاء والاعاده فهو وصف لفعل كانت ولذلك قال الاداء والقضاء انما هو للفعل لا للمفعول كما وقع ذلك في عبارتنا يعني عبارته اختار ما فعل و الذي فعله هو المفعول اذا اختار خلاف الارجح اختار خلاف الارجح لان وصف الاداء للفعل لا للمفعول وهو قد اختار أنه ماذا انه وصف للمفعول وعباره مختصر ابن الحاج ومنهاج البيضاوي وغيرهما كله مختار أن الأداء وصف للمفعول وانما المفعول هو المؤدا والمقضي المفعول هو المؤدا والمقضي فتقول صلاه مؤدات وصلاه مقضيه هذا هو المفعول هذا هو المفعول. ولا شك أن ثم فرقا بين المعنى المصدر ومعنى اسم المفعول قال وقد فعل ذلك التاد السبكي في جمع الجوامع على الاصل بمعنى أنه فسر الأداء بالفعل ولم يفسره بالمفعول المفسر به بالمفعول اذ الاداء بالمعنى المصدري انما هو وصف للفعل لا وصفا للمفعول فقال الأداء والقضاء الفعل والمؤدى والمقضي ما فعل وهو المفعول اذا الأداء هو الفعل والقضاء هو الفعل والمؤدى هو ما فعل فإذا أخذنا في حد الأداء ما فعل عرفنا المؤدا ولم نعرف الاداء واذا أخذنا الفعل فما قال الطوفي فعل المامور به او فعل بعض ما دخل وقته عنيد الجيل بالفظ الفعل والفعل وصف للفاعل حينئذ عرفنا ماذا عرفنا الاداء عرفنا الاداء هل ثم فرق جوهري الجواب لا يعني هذا التحقيق كما قال بعضهم لا طائل تحته البت لأننا اذا عرفنا الاداء لازم من ذلك تعريف المؤدى واذا عرفنا المؤدى لازم من ذلك تعريف الاداء وهما متلازمان اذ ليس عندنا أداء لا مؤدى له وليس عندنا مؤدى ولا يوصف بالاداء ولذلك قال في التحبير قال بعض المحققين وهو تحقيق لا طائل تحته يعني النزاع في هذه المساله هل الأداء وصف للفعل أو للمفعول هذا لا طائل تحته ان القضاء والأداء في عباره الاصوليين والفقهاء يراد به المفعول عباره الفقهاء لا شك انهم اذا اطلقوا الاداء ارادوا ماذا ارادوا المفعول لكن اطلقوا العبارة وارادوا به ماذا ارادوا به المفعول لأنك اذا قلت فعل البعض يعني جئت بالمعنى المصدري عين يجوز في لسان العرب أن تطلق المصدر مرادا به اسم المفعول مجازا اسم المفعول مجازا قال وهو تحقيق لطائله تحته فإن القضاء والاداء في عبارة الاصوليين والفقهاء يراد به المفعول من اطلاق المصدر على المفعول اطلاق المصدر على المفعول لا يسلم على على اطلاقه بل اذا اطلق الاصولي المصدر اراد به المعنى المصدر ولم يريد به المعنى معنى المفعول لكن إذا اطلقه بعض مراد به المعنى المفعول لا اشكال فيه لا ينبني عليه شيء البتة من اطلاق المصدر على المفعول واشتهر ذلك في استعماله حتى صار حقيقة عرفيه وايضا وجه آخر فالعباده قبل ايقائها ليس له وجود خارجي يقع الفعل عليه حتى يكون مفعولا حقيقة هذا كما مر معنا قلنا وفاق ذي الوجهين وفاق ذي الوجهين قلنا لابد من تقدير ماذا الفعل ثم وفاق الفعل ذي الوجهين الفعل قد يكون له وجود خارجي وقد يكون له وجود ذهني هل الذي يوافق هل الشرع ما كان موجودا في الخارج أو في الذهن الذي في الخارج اذا الأداء لا يصح بكونه اداء الا اذا كانت العباده خارجه اذا الأداء والمؤدم متلازمان لا يمكن ان يقال اداء الا اذا وجدت العباده في في القلم يقول زيد ادا الصلاه متى قبل ان يصلي او بعد ان يصلي ها إذا قلنا زيد ادى الصلاة قبل ان يصلي الصلاه ليست موجوده فلا تنصب بالاداء اذا لابد ان يكون المفعول قد وجد حينئذ يوصف بماذا بكون الصلاة مؤدات او قد ادى ما عليه قال فالعباده قبل ايقاعها قلنا وفاق الفعل اذا قبل الفعل قبل وجوده في الخارج هو اعتبار ذهني حدوده حدود وأما إذا اذا ورد في الخارج حينئذ قد وقع إذا وقع وقوع الفعل هو الذي يوافق الشرع واما الفعل بذاته قل لا يوافق الشرع ولذلك قلنا لابد من تقدير ما ذا وفاق وقوع الفعل ذي الوجهين اذا لابد من لفظين الفعل ثم الوقوع لأن الوقوع هو الذي يكون موافقا للشرع أو ليس موافقا هنا كذلك العباده قد تكون موجوده في الخارج فهي التي توصف بالاداء فالعباده قبل ايقاعها ليس لها وجود خارجي يقع الفعل عليه حتى يكون مفعولا حقيقة ويقع الفرق فيه بين الفعل والمفعول فحينئذ ايقاع العبادة ايقاع العباده ووقوعها وفعلها وذاتها كله واحد كل هذه الالفاظ بمعنى واحد لأن النظر في العبادة وفي الفعل بعد الوجود وأما قبل الوجود فهذا نظر عند الملاطقه والفلاسفه اما في الحكام الشرعيه وللصلاحات لابد ان ينظر إلى العباده اولا وجدت املاء إذا وجدت حينئذ نقول مؤدا مقضيه اعاده الى اخره اما قبل الوجود فلا تنصب بواحد من هذه الامور الثلاثه اذا كلها بمعنى واحد يصح وصف العبادة بالأداء وبالمؤدا وبالقضاء والمقضيه فسو فيه المصدر واسم المفعول اذ من عبر بالمصدر أراد معنى اسم المفعول اسمي المفعول وفي شرح مختصر التحرير اطلاق المصدر الذي هو الاداء والقضاء على المؤدي والمقضي من اطلاق المصدر على اسم المفعول وقد اشتهر ذلك بالاستعمال حتى صار حقيقة العرف اذا قوله ما فعل او فعل بعض العباده بمعنى واحد بمعنى واحد الا ان بعضهم لاحظ الفعل ابتداء وبعضهم لاحظ المفعوله ابتداء كذا لي منعبر بالفعل لاحظ الفعل اولا لانه الذي يوجد الفعل منك يعني الذي هو الحدث ثم بعد ذلك تكون ماذا تكون الثمرة وهي صلق الصلاه ثم الصلاة مؤداته وصلى هو الفعل ثم الصلاه مؤدات هذا ثمره صلى كذلك ثمره صلى صلى الصلاة صلاة هذا مفعول وصلى هذا الفعل ايهما اول صلى اذا الفعل فمنهم من لاحظ الفعل فقدمه وهذا انسب للحدود وانسب لصلاح الاصوليين وطريقه الاصوليين ومنهم من نظر الى النتيجه وهذا انسب الى الفقهاء فقول ما فعل لجنس الاداء وغيره يعني القضاء والاعاده فيدخل في قوله ما فعل في وقته المقدر في وقته المقدر هذا احتراز مما ربط الامر بفعله بوجود سببه مما جعل الامر فيه مرتبطا بالسببه ان وجد حين اذن امر بالعبادة. فوقتها ماذا وقتها المعين هو وقت وجوبها كما قلنا في الحج وزكاه المال والكفاره هذا المراد به هنا احتراز مما ربط الامر يعني الخطاب بفعله بوجود سببه قالوا ماذا مثلوا ب انكار المنكر قال المنكر امر او لا له وقت معين له وقت معين انكار المنكر قبل وجود المنكر تنكر إذا وجد المنكر اذا إذا وجد المنكر وجدت عباده انكار المنكر اذا معين كما نقول اذا تحقق ايجاب الحج تعين الحج لكن ليس له وقت وانما مرتبط بماذا بالسبب متى ما وجد السبب قلنا هذه العبادة ماذا معينه لكن قد يكون السبب معلوما الحد له ضوابط قد لا يكون معلوما اذا انكار المنكر إذا وجد ربط الامر وهو انكار من وجب عليك من راى منكم منكرا فليغيره اذا هذا أمر او لا متى اذا رايت المنكر اذا وجد إذا لم يوجد حينئذ نقول لم يجب عليه إنكار المنكر اذا هذا مرتبط بماذا ربط الامر بفعله بوجود سببه فان لم يوجد السبب حينئذ نقول هذا لا يسمى ها. انكار المنكر لم يجب عليه انكار المنكر اذا وجد المنكر فانكره هل يسمى اداءا لو سمى ادا لو سمى ثم اراد ان يقضي هل يسمى قضاءا قل لا يسمى اذا انكار المنكر اذا وجد سببه تعين عليه فعله ان اخره اثم ان اخره اثما هل إذا اتى به بعد تاخيره بعد زوال المنكر قال أقضي قل لا قضى لماذا لأن هذه عباده عين وقتها وتعين وقتها مرتبط بسبب ان وجد تعينت والا فلا حينئذ متى ما كانت العباده معلقه بسبب نقول هذه معينه لكنها لم تحد من جهه الطرفين ليس لا حد من جهه الطرفين قالك إن كان المنكر هذا أمر إذا ظهر وانقاذ غريق إذا وجد انقاذ الغريق إذا يستطيع عنده قدره يسبح فراى غريقا تعين عليه ماذا اخراجه من البحر أو النهر لكن متى إذا وجد حينئذ نقول هذا مرتبط بالسبب هل يسمى اداءا جوابا لا لماذا لكونها وان كانت معينة يتعبد الله تعالى بالامر فإن كانت معينة إلا انها لم لم تتح قالوا وكالجهاد اذا تحرك العدو أو حصر البلد جهاد في الله مرض به جهاد الدفع هنا إذا تحرك العدو أو حصر البلد تعين الجهاد او لا تعين اذا هذا امر مرتبط بسببه هل بعد ذلك يقضى الجواب الجواب لا كذلك النوافل المطلقه وتحيه المسجد سوره التلاوه فإن هذه فان هذا النوع كله فعل مأمور به ولا يوصف بالاداء في الصلاح لعدم تقدير وقته فليس له وقت مقدر بمعنى أنه ليس له وقت محدود الطرفين هذا اخرجنا النوع الأول النوع النوع الاول النوع الثاني, النوع الثاني الذي عين ولم يحد النوع الاول لم يعين حينئذ اخرجنا النوع الثاني بهذا القيد في وقته المقدر يعني الاراده بالوقت المقدر الاراده به ذا الطرفين اراده به ذا الطرفين الذي له اول وله اخر حينئذ عندنا عندنا عباده مقدره لكن ليس تقديرها كتقدير ذي الطرفين حينئذ كيف نخرجها قال في وقته المقدر اذا قول في وقته المقدر احتراز مما ربط الأمر يعني الخطاب بفعله بوجوده سببه كالأمثلة المذكوره وكذلك الحج وما ذكرناه سابقا فإن هذا كله فعل مأمور به ولا يوصى بالاداء في للصلاح لعدم تقدير وقته وان كان قد يقال في فاعله انه ادى الواجب بمعنى انه امتثل أمر الله تعالى يعني هذا الباب توسع فإذا حج حيذا نقول ماذا ادى الواجب عليه هل المراد به ادى الواجب بمعنى الأداء للصلاح الجواب لا انما اراد به ماذا امتثل امر الله تعالى حينئذ يطلق الأداء ويراد به الامتثال وليس هو المعنى للصلاح فنقول ادى ما عليه ادى الزكاه ادى الحج ادى كفاره ادى ما عليه من جهه انكار المنكر ادى ما عليه من جهه انقاذ الغريق ونحو ذلك ويسمى الاداء هنا بمعنى بمعنى الامتثال هذا اولا أخرج هذا النوع من العباده التي عينت ولم يحدد وقتها ثانيا أخرج القضاء يعني مما له طرفان لكنه ماذا فعل خارج وقتي لانه لم يفعل في وقته المحدد له شرعا لأن العباده ذات الطرفين اما ان تفعل في وقتها واما أن تفعل خارج وقتها ان فعلت في وقتها المقدر لها شرعا سميت اداء اذا اخرجنا ماذا اخرجنا القضاء اخرجنا القضاء في وقته المقدر خرج القضاء لان ما فعل خارج وقته المقدر له يسمى قضاء ولا يسمى اداء واخرج ما لم يقدر له وقت مما لم يقصد فيه الوقت فلا يوصف فلا يوصف باداء ولا قضاء ككالامثله السابقه لان المقصود منه الفعل في أي زمان كان كالامثله السابقه من الايمان والأمر بالمعروف والنهي على المنكر والجهاد لكن بشرط أن يوجد سببه لا بد مما ذا لا بد يوجد سببهم فاليمان لا يوصف بالاداء ولا بالقضاء ولا بالاعاده يوصف او لا يوصف لا يوصف الايمان بالاداء والاسلام والاحسان لا يوصف به بهذه الاوصاف ومنها ما هو متوقف على سبب كما ذكرنا من الامثله السابقه وحينئذ خرج هذين النوع الثلاثه فان المقصوده منهما ذا الفعل في في اي زمان الا اذا قيد بسبب حينئذ لابد من تعين السبب واما الاداه فانه قصد منه الفعل والزمان معا الفعل والزمان معا فما قدر له الشارع ان يقع بين زمنين ذي طرفين حينئذ ماذا قصد الشارع قصد شيئين اولا ايقاع الصلاه ثانيا ان يكون بين هذين الزمنين بين هذين لابد من هذا هل هذا الأمر بايقاع الصلاه في زمن معين ذي طرفين هل هو لمصلحه اولى لمصلحه قطعا نقطع بانه لمصلحه وان لم يكن عندنا علم بهذه المصلحه نقطع او لا نقطع نقطع لماذا لان افعال الباري جل وعلا الشرعيه والكونيه كلها ها بمعنى ماذا انها لا تكون الا لمصلحه لحكمه فاذا كان كذلك حينئذ نقول نقطع بكونها لمصلحه عالم للمصلحه ام جاهل وهنا نجهل كون الوقت بالصلاه الظهر من الزوال إلى خروج وقت دخول وقت العصر الى اخره نقول هذا لم نعلم الحكمه منه او لا لم نعلم الحكمه منه حينئذ نقول هو لحكمته اذا أمران اولا ايقاع الصلاة ثم في زمن ثم لمصلحة تتعلق بهذا الزمن ولذلك نقول إذا اخرج الصلاه عن وقتها حينئذ هل المصلحة موجود كما هي الشأن في الوقت الأول الجواب لا الجواب لا وسياتينا بحث القضاء وانه لا بد من امر جديد اذا فان القضاء فان الاداء قصد منه الفعل والزمان مع المصلحات قوله اولا ها فؤل في وقته المقدر اولا قدر له اولا ليخرج ما فعل في وقته المقدر له شرعا لكنه في غير الوقت الذي قدر له اولا شرعا بمعنى اراد به الاحتراز عما اذا استثنى الشارع وقتا غير الوقت الأول كصلاه النايم صلاه الظهر لها وقت ثم إذا نام النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاه او نسيها على فليصلها اذا ذكر فان ذلك وقتها هذا شرع ام له تقدير ام له تقدير لكنه ليس هو التقدير الأول ايهما الذي يوصف بالاداء الأول يعني الصلاه المؤدات ظهرا من النائم بعد خروج الوقت وصفها بعض الاصوليين بكونها اداء لماذا لان النبي صلى قال فان ذلك وقتها اذا حدد لها وقتا اخر هذا الوقت هل هو اولا او ثانيا نقول ثانيا والذي يوصى بكونه اداءه هو مكانه اولا كذلك قضاء الصوم قضاء صوم افطرا من رمضان لعذر ثم وجب عليه ماذا قضاء هل هو محدد او لا قضاء وقته محددا ام لا نعم محدد من ثاني شوال إلى ها الى نهايه شعبان الى ان ياتي رمضان القادم هذا مقدر له شرعا او لا مقدر له شرعا لكن هل يسمى اداء الجواب لا لماذا لأن التقدير هنا ثانوي لا اولي والعبرة بماذا بما قدره الشارع اولا اذا قوله اولا ليخرج ما فعل في وقته المقدر له شرعا لكنه ثانيا وليس بي باول ليخرج ما فعل في وقته المقدر له شرعا لكنه في غير الوقت الذي قدر له اولا شرعا يعني له وقتان مقدران كل منهما مقدر شرعا لكن هذا اول وهذا نائب عنه يعني ان لم يتمكن من الصلاه لنوم او سهو نسي الصلاه خرج الوقت حينئذ وجب عليه ان يصلي اداه اداء قل لا ليس اداءا وينسمها بعضهم مدان لكن لماذا ليست أداء لان الشرط في تحقق وصف الأداء ان يكون ماذا أن يكون التقدير اوليا وليس ثانويا قالك الصلاه اذا ذكرها بعد خروج وقتها نسيها من نام عن صلاه أو نسيها كالصلاه اذا ذكرها بعد خروج وقتها أو السهي بعد خروج الوقت بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها هذا تحديد الاملا تحديد ولذلك نقول وجب عليه على الفور متما زال السهو او زال النوم وجب عليه على الفور ان يصلي فان اخر اثيما يعني قال فليصلها فليصلي متى متى ما استيقظ و ما ذكرها فان تاخر حينئذ قد فرط وليس حكمه كمن لم يفرط فإذا فعل في ذلك الوقت فهو وقت ثان وهو مقدر من جهه الشرع الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم فهو وقت ثان لا فلم يكن اداء لم يكن اداء ويخرج به ايضا قضاء الصوم يخرج به قضاء الصوم فان الشارع جعل له وقتا مقدرا لا يرضى تاخيره عنه وهو من حين الفوات إلى رمضان السنة الاتي على المشهور فإذا فعله كان قضاءا سمى قضاءا ولا يسمى اداء مع انه فعله في الوقت المقدر له شرعا كذلك قد يمتنع الصيام اداءا كالحائض مثلا والنفاس حينئذ لها وقت آخر هذا الوقت مقدر من جهه الشارع هل فعل الصوم في ذلك الوقت المقدر له شرعا يسمى ادانا الجواب لا لما يسمى يسمى قضاء لماذا لكون التقدير ثان وليس باول لكون التقدير ثانيا وليس اولا فإذا فعله كان قضاء لانه فعله في وقته المقدر له ثانيا لا اولا قوله شرعا هذا احتياز عن التقدير غير الشرعي لأن التقدير العصر فيه ان يكون من جهه من جهه الشرع جهه الشرع إذا كان ثم ما يدخل نفسه في تقدير الاحكام الشرعيه ابتداءا وانتهاءا لا عبره به لا لا عبره به يعني الزمن المراد بكونه ذا طرفين لابد أن يكون من جهه الشرع لا من جهه الحاكم الا من جهه غيره فاذا قدر وقتا معينا حينئذ اذا لم يكن له امر حكم لا, لا عبره بحكمه لو قدر الحاكم مثلا وقتا للزكاه ها هذا اخرها يسمى قضاء او يسمى قضاء بالاعتبار السابق انها زكاه لكن لا يعتبر ماذا لا يعتبر هذا التقدير شرعيا لماذا ها لأنه لا يعتبر شرعيا لماذا لكونه من جهات ليست هي شرعيه هذا الاصل فيه هذا اصل فيه شرعا احترازا من العرف والعقل فانهما لا تصرف لهما في تقدير اوقات العبادات الشرعيه ولا غيرها من احكام الشرع العقل لا مدخل له في التحديد الاوقات كذلك العرف لا مدخل له في تحديد الاوقات ابتداء و... وانتهاء فاخرج ما قدر له وقت لا بأصل الشرع لا لا باصل الشرع ذكروا له مثالا فمن ضيق عليه الموت لعارض ظنه الفوات ان لم يباتم هذا سياتي بحث مساله خاصة إذا قيل لزيد من الناس دخل وقت صلاه الظهر الساعه 12 قالوا له ستقتل قصاصا عند ال12 والنصف اذا صار وقت الظهر عنده ماذا نصف ساعه نصف ساعه فاذا ترك ما ادى فجاء الى وقت القصاص قيل اعفون عنك ثم صل بعد العفو اذا هنا صار التحديد لا باصل الشرعي وهو كون الصلاه قد حصلت له في في نصب الساعه فاذا لم يؤدي في هذا الوقت هل نقول قد اخرج الصلاه عن وقتها أو لا في خلاف صواب انه يعتبر أداء تبره اداء لماذا رجوعا الى الاصل لانه لم يخرج الوقت بعد والعبره به باصل الشرع لا بما ضيق عليه من جهه الموت ونحوه حينئذ نقول هذا أراد به ماذا اعتراض ما قدر له وقت لا باصل الشرع كمثال المذكور كما ضيق عليه الموت لعارض ظنه الفوات الا لم يبادر يعني اذا لم يصلي قبل ثانيه عاشر نصف حينئذ قتل فقد ماذا قد يقتل ولم يؤدي الصلاة لم يصلي الظهر حينئذ اخرج الصلاة عن وقتها عفي عنه فاذا صلى بعد ذلك هل يسمى قضاء ام اداء قيل قضاء وقيل قيل اداء وصابنه انه الله وهذا التعيين للوقت إنما هو لمصلحة إذا اذا قيل الوقت المقدر شرعا إنما يكون لمصلحه قال ابن قاضي الجبل الأداء ايقاع العباده في وقتها المقدر شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت هذا لا أن تجعله معك اي بني عليه مساله ماذا قضاء الصلوات او الصوم بعد خروج وقتهما لا لعذر لا لعذر بمعنى انه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فهل يقضي او لا الصواب انه لا يقضي لا يصلي لماذا لان الشارع انما اذن بالقضاء لمن كان له عذر هذه النصوص تدل على ذلك فمن افطر عمدا في نهار رمضان حينئذ لا يقله يقضي يوما بدله لماذا لان الشرع انما اذن بالقضاء لمن افطر بعذر وأما القول بأنه إذا أذن لمن كان له عذر أن يقضي فمن لم يكن له عذر من باب أولى هذا قياس وكما قال ابن حزم رحمه الله تعالى من أفسد انواع القياس لانه يقاس الفاسق على المطيع الذي أخرج صلاه عمدا عن وقتها ما حكمه هو كافر الصواب لكن اذا قلنا انه لا يكفر ها فاسق اولا فاسق من افسق عباد الله ولذلك اختلف فيه عند المتاخرين اكفر كفرا اكبر او لا اذا فسقه كبير هل يقاس هذا على من كان ذا عذر هل يقاس عليه كيف يقاس عليه اين الفرع واين الاصل واين العله الجامعه ولذلك قال رحمه الله تعالى قوله مشهوره في هذا المقام أنه من أفسد انواع القياس وهو كذلك لا يقاس هذا على ذاك لماذا لكون هذا الوقت الذي حدده الشارع انما حدد ايقاع الصلاه بين هذين الزمنين لمصلحه اذا ما قبل الوقت هل فيه المصلحه المعينه فيما بين الوقتين جواب لا ففعل الصلاه بعد وقتها لغير عذر كفعلها قبل وقتها وقبل وقتها هذا ها لا تصح بل الجماعه لا تصح. وقياس هذا النوع على من صلى قبل دخول الوقت اولى من قياسه على من اخرج الصلاه لعذر لان التشابه موجود العله الجامعه موجوده بماذا العله الجامعه موجوده بمعنى أنه اوقع الصلاة قبل دخول الوقت قولا واحدا الصلاه باطله أخرج الصلاة عن وقتها لغير عذر أما العذر وهذا له اشكال فيه غير عذره هناذا نقول لا فرق بينه وبين من صل قبل قبل الوقت ان قيل بانه يقضي نقول نحتاج لا إلى دليل منفصل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه أو نسيها ما عاد هذين حينئذ نحتاج لا إلى, إلى دليل خاص الى دليل خاص وليس ثم دليل خاص يدل على هذا النوع اذا ايقاع العبادة في وقتها المحدد شرعا لمصلحه اشتمل عليها الوقت تقييدها بالوقت احتراز من تعين المقت من تعين الوقت لمصلحة المامول به كما إذا قلنا الامر على الفور فإنه يتعين الزمن الأول ولا يوصف بكونه أداء في وقته ولا قضاء بعده بعد وقته يعني ما مر من انكال المنكر ونحوه فذا هو تعريف تعريف الاداء ما فعل في وقته المقدر له اولا ما فعل أي المفعول عبر به بالمفعول لما مره في وقته المقدر له شرعا اولا شرعا لما عرفنا من احتراز من هذه المسائل وذلك كفعل المغرب ما بين غروب الشمس وغروب الشفق يسمى اداء لانه فعله في وقته المقدر له اولا من جهات الشرع والفجر ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس كذلك ويدخل في ذلك ما كان مضيقا كالصوم سماه اداءا وما وموسعا محدودا بوقت كالصلوات سماه اداءا عليس سواء كان المقدر شرعا مضيقا أو او موسعا والوقت مقدره الذي شرع من الزمان ضيقا أو تسع اذا يشمل النوعين أو غير محدود كالحج وتحديده بالموت ضروري ليس كتحديد اوقات الصلوات الحد الصواب أنه ليس ليس ذا وقتين يعني ليس له الا وقت واحد وبعض يرى أن وقته ماذا العمر كله وهذا ليس بصواب بل المؤخر اعتبر ماذا اعتبره آثما وقوله في التحديد فإن وقت العمر هذا فيه نظر وعرفه الطوفي بقوله الأداء فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا فعبر به فعل المامور به قول المامور به هنا يشمل ماذا يشمل الواجب ويشمل المندوب كذلك قول ما سبق ما فعل عباده اذا العباده تصدق على الواجب وتصدق على على المستحب قال في البحر ولا يشترط وقوع الجميع في الوقت بل لو وقع بعضه كركعه هذا اردنا تفصيل مساله مساله اخرى عرفنا أن الأداء الاصل فعل جميع العبادة في الوقت المقدر لها شرعا هذا لا اصرا إذا اذا فعل بعض العبادة في الوقت مقدر لها شرعا وبعضها في خارج الوقت المقدر لها شرعا صلى فكبر صلى ركعه او ركعتين فخرج الوقت حين اذا صلى الثالثه والرابعه خارج الوقت هنا اجتمع عندنا ماذا اجتمع عندنا اداء وقضاء فهل تتباعد الصلاه نقول هذه الصلاه مؤدات مقضيه باعتبار اولها مؤدا و باعتبار اخرها مقضيه أو نقول يغلب أحد الوصفين على الاخر اما أن نقول انها قضاء و اما أن نقول انها ادا فيها اقوال والصواب ان ما جاء الناصب به فهو ادا وما لم يريد حينئذ قد يقال بانه اشتمل على على الوصفين على الوصفين يبني عليه مثلا وهي انه اذا اخر لعذر اذا اخر العذر فخارج الوقت حنئذ لا يعثم لا يعثم لكن لو تعمد ياثم او لا ياثم تاخر الصلاه اخر الصلاه عن وقتها الى اخر الوقت فصلى فكبر صلى ركعه نقول ادى ادى صواب انه ادى اذا صلى ركعه كامله صواب انه ادى فتسمى هذه الصلاه مادات لكن هل كل واحد مؤدا عنه الاثماء جواب لا لانه ماذا لانه مفرط الواجب عليه ان يوقع كامل الصلاه بين الوقتين هذا الواجب شرعا اذا قيل امر بالصلاه الظهر فصلاه الظهر تكون مؤدا ما المراد ان يوقع الصلاه بكمالها بتمامها ابتداء وانتهاء بين الوقتين اما اذا اخرج فعل البعض في الوقت والبعض الاخر من الصلاة خارج الوقت إن كان لعذر عينئذ لا اثم وان لم يكن لعذر فهو آثم لانه خالف الامر اذا لا يشترط وقوع الجميع في الوقت بل لو وقع بعضه كركعه فالصحيح أن الجميع أداء تبعا للركعه والبحث هنا في كونه اداء وليس في كونه ياثم او لا ياثم تلك مساله اخرى إنما هل يسمى اداءا أو لا الصواب في شان الصلاة على جهه الخصوص انها يسمى ماذا يسمى اداء فلو ادرك ركعه من الوقت فاين تسمى ماذا تسمى اداه للنص وإلا لو جئنا إلى الأصول الاصول ولماذا اصل انها متباعده اصل انها متباعده لكن لمجيء النصي دل على أنه إذا وقع بعض العبادة في وقتها المقدر لها شرعا البعض الآخر في خارج وقتها المقدر لها شرعا أنه تسمى تسمى اداه فهي مؤداى يسمى اداءا وتسمى الصلاه مؤداتا قال فالصحيح ان الجميع اداء تبعا للركعه تبعا للركعه فانها لمعظم الصلات وقيل بل يحكم ببقاء الوقت بالنسبة اليه وتكون العبادة كلها مفعوله في الوقت يعني نحكم بماذا بكون الوقت باقيا هذا ليس بصواب الوقت مدرك بالحس اولا مدرك بالحس حينئذ نقول قد فعل بعض العبادة خارج وقتها المقدر لها شرعا فاذا كان كذلك حينئذ نحن ننص على أنه قد فعل العباده خارج وقتها المقدر شرعا فكيف يقال بأنه بالنسبة إليه جعل الثاني كالأول هذا يحتاج إلى نص وليس عندنا عندنا النص وانما نقول جعل الشارع حكما جعل الشارع حكما الثاني ملحقا بالاول بكوني ماذا بكونه اداء والا الاصل في الأداء أنهما ايقاع العبادة بين الوقتين ولذلك قيل بل يحكم ببقاء الوقت بالنسبة إليه والنسبة إليه وتكون العباده كلها مفعوله في الوقت وهذا أمر تقديري ينافيه قولهم بعضها خارج الوقت هذا الصواب هذا ليس بالصواب باننا نجعل الوقتين كالوقت الواحد نقول لا هذا ابطال للنصوص الداله على أن الصلوات محددة الطرفين لها أول ولها آخر فإذا فعل ركعه في اخر الوقت حين إذا فعل بقيه الصلاه خارجها لا نقول الوقت صار كله وقت اداء مقدر من جهه الشرع كلا هذا فيه ابطال للاصل ولذا قال الزركشي وهذا أمر تقديري ينافيه قولهم بعضها خارج الوقت وسواء كان مضيقا كصوم رمضان او موسعا كالصلاه وسواء فعل قبل ذلك مرة أخرى ام لا هذا هو قضية اطلاق الفقهاء والاصوليين منهم القاضي ابو بكر في التقريب والغزالي في المستصفى والإمام في في المحصول الامام يعني به من الرازي اذا اطلق الامام مراد به ها الرازي وليس بامام ليس بامام بعضهم يتوسع مثل هذه العبارات قلت في شرح المطلع على اسوغوجي قال الناسخ قال شيخ الإسلام سكري الانصاري وتاما شيخ الاسلام فلا فسمعوا بعض الاشاعره فجاءتني رسائل على الموقع كيف تهين الشيخ الاسلامي لقل لا يقال لا يسمى شيخ الاسلام يعني الذي على خلاف عقيدة السلف قل عالم لان العالم ليست تزكيه كلمه عالم كحافظ نص اهل الحديث على أن كلمه حافظ ليست من الفاظ التعديل ليست تزكيه انا فاسق وهو حافظ يكون كافرا وهو اوح لان الحفظ مجردا ليس تعديلا لا يستلزم التقوى ولا الصلاح وكذلك وكذلك في العلم العلم حيث هو الاصل فيه انه ليس, ليس بمدح هذا الاصل فيه متى يكون مدحا اذا اتبعه بالعم ولذلك العلم النافع هذا القيد النافع لماذا احترازا عن علم غير غير نافع ما هو العلم غير النافع لا اقصد علم الطب والهندسه نقصد به علم الشريعة. قد يحفظ القران ولا ينتفع به قد يحفظ الكتب السته ولا ينتفع بها قد يحفظ العلم كلها ولا ينتفع بها فذلك لماذا لكونه قد تخلف عنه نفع العلم وهذا لا يكون إلا بماذا إلا بالعمل فاذا اتبعه بال اتبع العلم بالعمل حينئذ صار عالما ولذلك قال قاضي لعل القاضي عياط غيره لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه أو كما قال لا يزال العالم جاهل جعله ماذا جعله جاهلا حتى يعمل بعلمه حتى يعمل بعلمه في اطلاق هذه الالفاظ نقول هذه ليست تزكيه اما الإمام قل لا الامام بمعنى ماذا متم به وصاحب العقيده البدعيه اشعري أو معتزلي أو جهمي أو نحو ذلك حتى بعض المسائل اللي تتعلق بالمناهج قل لا يقال في إمام لا يجوز أن يقال فيه امام لماذا لأن هذا يعتبر من التزكية له ولو كان من العلماء السابقين كالفخر الرازي الرازي هذا كفر وشيخ الاسلام في بعض المواضع وهو صاحب عقيده بدعيه وكذلك شيخ الاسلام زكريا الانصاري أو النووي أو غيرهم هؤلاء نحفظ مكانتهم خاصه كالنوي وابن حجر رحمه الله تعالى لكن لا نطلق العبارات التي تدل على التزكية المطلقه امام شيخ الاسلام الحجة ثبت الاخره قل هذا لا يجوز هذا لا يجوز لان الذي يزكى إنما يزكى لطرفين باطنه وظاهره يعني اتى بالمعتقد الصحيح المعتقد السلفي المعتقد على السنه والجماعه وكذلك أتبع ما في باطنه بظاهره وهو العمل بالعلم وان لم يلتمعا حينئذ انتقل عالم يقول اصولي يقول نحوي محدث مفسر هذه لا اشكالا فيها هذه كثيره في في كتبي تراجم عالم الاصولي المحرير الاخر هذه كل لا تقتضي تعديلا انتبه لا تقتضي تعديلا وانما تقتضي ماذا انه يحفظ هذا العلم وليس كل من حفظ العلم عامل بما بما فيه ويذقيل الإمام الرازي قل ليس بامام ولا نعترف وانما نحكي نحكي كما ذكره العلم قد نقول ننقل عباره فيقول المصنف قال الإمام كذا ونحكيه قد لا نعلق عايز كلما جاءت هذا اللفظ علقنا عليه قلنا ما نقول ماذا أنه اذا جاءت هذه الالفاظ لا يعني اننا نؤيد انه امام لا لا يعتبر اماما البت أو صاحب عقيده بدعيه والاشعره جملة وتفصيلا نوعا واعيانا ليس من أهل السنه والجماعه البت في هذه المسائل خاصه باب الأسماء والصفات بل حتى في باب توحيد الألوهية الجملتي بعضهم نازع او خالف لدليل مختص عنده لكن الاثر فيه أنه علا على بدعه وضلاله وكذلك الانصاري زكريا الانصاري هو وإن عمر وعلف وصلنا في اخره وجمع الفنون والعلوم لكنه شيخ الاسلام قال لا ليس شيخ الليل الإسلام لماذا لكون صاحب عقيدة بدعيه وكل صاحب عقيدة بدعيه أو منهج بدعي هذا لا يطلق عليه لفظ يعتبر تزكيه مطلقه وانما إذا كان ثم أن يقول انصاف العادل لا شك اننا مامورون بالعدل والانصاف فننصفه بما لا يعتبر لفظا موهما للغير نقول هو حافظ هو عالم هو اصولي هو نحري ذا مؤلفات عمر الى اخره هذه الالفاظ مشتركه وليست خاصه باهل التزكية هنا قال الامام في في المحصول قال في الاصلي والأداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه أو الذي نظمه الناظم هنا ثم الأداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته وقيل كل وهذا يحتاج إلى وقت الله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين